أسماء لازمت النداء وفل بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطردا في سب لنث وزن يا خباثي والامر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو